بسم الله الرحمن الرحيم 110. أتى أمر الله فلا تستعجلوه 111. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذرون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 والأم عَمَّ خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ إلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِهِ إلَّا بِشِقْ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 119. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون 110. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين 111. هو الذي أنزل من السماء ماء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 118. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 119. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون 119. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون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 وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 118. إنه لا يحب المستكبرين 119. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 117. العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين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 119. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون 110. كذلك يجزي الله المتقين 111. الذين تتوفاهم الملائكة قيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنت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 117. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 118. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطعوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال 114. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 115. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين 116. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 119. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 111. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَوْا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَأُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن 117. إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 118. بالبينات والزمر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 112. والملائكة وهم لا يستكبرون 113. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 114. وقال الله لا تتخذوا إلهي اثنين 115. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون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 يكون بربهم يشركون ليكفوا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. الله لا تسألن عن ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهما يشتهون وإذا أبش ر أحدهم بالعثة ولا وجهه مسود وهو كريم 111. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 112. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب 113. ألا ساء ما يحكمون 114. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء 115. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَّهِ لَقَدْ أَوْسَنَّا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماءا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 129. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أغذن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمت الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عرضا مملوكا لا يقدر على شيء وما وزقناه من 117. فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستغون 118. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 119. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على شراط مستقيم ولله ريب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء 126. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 127. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم وعنكم ويوم إقامتكم 124. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 125. والله جعل لكم مما خلق ظلالا 126. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم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 نا ندعوا من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلب، وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون 114. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم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 في تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كن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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 125. إن الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكيا أوثا وهو مؤمن فلا نحيي له حياة طيبة ولنجزيهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إن 119. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 110. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشكون 111. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل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 116. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 117. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم 124. وما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون 125. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 ما وزقتم الله حلالا طيبا وشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الفذير وما أهله لغير اللأجيب فمن الضرب غير باضو ولا عدي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 124. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 125. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 126. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه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 117. وهو أعلم بالمهتدين 118. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 119. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 121. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون